الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعزة واختص جبرين بالرسالة وأمر إسرافين بالنفة وملك الموت بالطبطة هل أتاك لبأ الطوفان والسفينة أم هل أتاك لبأ ثمود والهنى قديم أم هل أتاك لبأ الكهف والفتية أم هل أتاك لبأ شعيب وأصحاب الأيكتي أم هل أتاك لبأ بيوب أم هل أتاك لبأ ذكرياء والبشارة أم هل أتاك لبأ سليمان أم هل أتاك لبأ هارون إذ قال لا تأخذ بنحيتي أَمْ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ مَرْيَمْ إِذْنُهُ ذِيَتْ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّغْلَةِ وَهَذَا هُوَ الْحَبِيبِ وَخَاتَمَ النُّهُ وَتِيبِ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ فَوْقَ الْبُرَاقِ وَعِندَ السِّدْرَةِ ام هل اتاك نباؤه امام العرش اذ سجد سجدتا هي اعظم ساجده فنادى ربا فنادى ربا رحمتي رحمتي, رحمتي, رحمتي سبحانه رفع السماء, السماء بالقدرة وعنت الوجوه للقيومة سل الخرشي عن العظمة سل العرش عن الكحاق سل سعد ابن وعاك عن العرش والهزدي وأبابك عن حروب الردة وعثمان عن جيش العسرة عن جيش العسرة سألته لنفسه صحابته وسل كل الامه عن الصيام وعن رمضان وعن القيام وعن كل سجدة وكل ركعتين بل عن كل تسبيحة سبحان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 نخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق الله لك الحمد كله الله أهملك الحمد كن ولك الشكر كن وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسر فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير الله أهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من تولينا وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اغزم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت عنا لا يصرف عن الناس إلا أن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 تحب العفو فعفو عنا اللهم لا يمنعنا منك أحد إذا أردتنا ولا يعطينا أحد إذا حرمتنا فلا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا واجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل الخبر خير بيت نعمره واجعل ما بعده ما غيرا منهما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء سكوننا اللهم اجعله لأسقامنا شفاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اختم لنا رمضان برضوانك اختم لنا رمضان بعفوك ونتنا من عقوبتك وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة العظيمة بهذا الجمع المبارك. اجمعنا في المسجد الأقصى يوم يفرح المؤمنون بنصر الله اجمعنا على الإيمان اجمعنا على الحب فيه اجمعنا في دار المقامة من فضلك لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نور تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم إنك ترى الآن مكاننا وتسمع دعائنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مغفرة من عندك ورضا لا سخط بعده وهدى لا ضلال بعده ورضا لا سخط بعده وهدى لا ضلال بعده أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ربنا بذكرك وقلبا منما من بشكرك وبدنا ليلا بطاعتك واعطنا من عطاياك وارزقنا رضاك وارحمنا لذا صينك واقبلنا اذابنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة اللهم ارحمهم وعافهم وأكرم نزلهم ووزح مدخلهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحبنا اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب وارحمنا يوم لا ينفع بكاء الحبيب وارحمنا إذا غسلونا أهلونا وعلى الأعناق حملونا آهم من لحظة الاحتضار آهم من قلة الزاد آهم من شدة السكرار آه آهم وتسكب العبرار أهيم وسكت الكلمة، أهيم وشخصة الأبصار، أهيم وسكتت الكلمة إلى قبور موحشان، أهيم من هذه اللحظات، وصار الأيمان الأموات، فأين أين تحييد، فأين أين تحييد، وهو أقرب إليك من حبل وريد. من يرحمنا غيرك يا الله من لنا غيرك يا الله من وحشتنا غير يا الله, الله ارحم حوفنا بين يديك وعاملنا بالحسان إذ الفضل منك وإليك اللهم اجعلها ساعة توبة اللهم اجعلها ساعة عودة اللهم اجعلها ساعة قوبة اللهم اجعلها ساعة عوبة اللهم خارت نفوسنا فأنت المعين إن خارت نفوسنا فأنت المعين وإن غلبتنا شياطيننا فأنت النصير فأنت أنت حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل, الله ونعم الوكيل شهر, رمضان شهر رمضان شهر رمضان بدمعات نودع لخيرات وبركات لنا معه ورحمات ونفحات لقرآن نسمعه اللهم اجعله خالصا إليك لترفعه وهذا الجمع المبارك دوما لا تمنعه وهذا الجمع المبارك دوما لا تمنعه وأدخلنا جميعا في رحمتك الوازعة ونجينا من فتن الدنيا الخادعة وآمنا يوم الفزع الأكبر إذا وقعت الواقعة ارفع الدرجات يا الله كفر عن سيئات يا الله بقلوب خاشعة، وأعين دامعة، وآذان سامعة، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لآل سالم اللهم بارك لآل سالم وباركتهم في إذقهم وعيشهم اللهم أخلف عليهم بخير واجعل عملهم في ميزان حسناتهم خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين ووفق ولاد الأمور ورجال الأم الذين يرجون خير البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم أصلح فاسدهم اللهم ارزق عاطلهم اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهدهن واهدبيني, واهدبيني واجعلهن قروة أعين لأزواجين اللهم بنات المسلمين وارزقهن أزواجا صالحين, صالحين يعينهن على الفكر في الدين اللهم ارزقهن الحجاب والعفة والحياء اللهم قيهن أن يفتن أو يفتن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على محمد ما دعا قبل الليل والنهار وصلي على محمد ما لا حد الألوار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وصل على محمد وعلى صحابته الأطهار وسلم تسليما كثيرا من